الهجرة الثانية إلى الحبشة هنا عادت قريش إلى ما كانت عليه من التنكيد والاضطهاد كأشد ما كانت وأغرت سائر القبائل بمضاعفة الاذى المسلمين فسقطت بهم عشائرهم ولقوا منهم اذى جديدة حتى بلغ الجهد واشتد عليهم البلاء فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه رضي الله عنهم من البلاء أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية وكانت الهجرة الثانية أشقة من سابقتها ولقي المسلمون من قريش تعنيفاً شديداً ونهلوهم بالأذى الشك في هجرة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وكان عدة من خرج في هذه الهجرة من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمرو بن ياسر رضي الله عنه فإنه يشك فيه واثنان وثمانون رجلا إن لم يكن فيهم قال الإمام السعيلي رحمه الله تعالى وشك ابن إسحاق في عمار بن ياسر رضي الله عنه هل هاجر إلى الحذجة أم لا والأصح عند أهل السيارك الواقلي وابن عقبه وغيرهما أنه لم يكن فيهم ومن النساء ثماني عشرة امرأة إحدى عشرة قرشيات وسبعة غير قرشيات وذلك عدا أبنائهم الذين ولدوا لهم في الحبشة وكان أميرهم في هذه الجوة الثانية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى واستعراض قائمة المهاجرين يدل على ساعة الدائرة البشرية وتنوعها وشمولها للطبقات والمستويات في المجتمع المكي ففيها الغني والفقير والكهل والشاب والرجال والنساء وينتمي أغلبهم إلى أسرة مكية عريقة فدل على شدة تأثير الدعوة وقوتها وشمولها وهم من إسحاق وغيره قلت وقع في رواية الإمام أحمد في مسنده وابن إتحاق والطيالسي في مسنده أن في هذه ال الثانية الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن سعود رضي الله عنه وجماعة ممن شهدوا بدرة وهذا فيه نظر قال الإمام القيم رحمه الله تعالى قد ذكر في هذه الmarigرة الثانية عثمان بن عفان رضي الله عنه وجماعة ممن شهدوا بدرة فإما أن يكون هذا وهما وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدرة فيكون لهم ثلاث قدمات قدمة قبل الهجرة وقدمة قبل بدر وقدمة عام خيبر ولذلك قال ابن سعد غيره إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجل ومن النساء ثمان نسوة فمات منهم رجلان بمكة وحبس بمكة سبعة وشهد بدرا منهم أربعة وعشرون رجل وهم آخر لابن إسحاف وغيره قلت وقع أيضا في رواية الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق البيهقي في دلال النبوة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في من هاجر المكة إلى الحبشة قال البيهقي وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة والصحيح ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخارج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا, فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتدع خيبر. وتكلف الحافظ بفتح الجمع بين الروايتين والأجود أن يقال هذه جواية ضعيفة لا تعارض الرواية الصحيحة التي روى البخاري في صحيحه موت خالد بن حزام رضي الله عنه وفي طريق الهجارات الثانية إلى الحفشة مات خالد بن حزام رضي الله عنه من حية نهشت فقدر ابن أبي حاتم بسند حسن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحفشة فنهشته حية في الطريق فمات فنزلت فيه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما قال الزبير رضي الله عنه وكنت أتوقع وأن تظر قدومه وأنا بغض العبشة فما أحذرني شيء حزن وفاته حين بلغني لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله أو ذوي رحمه ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العز ولا غيره قال الحفظون كثير وهذا الأثر غريب جدا فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدنية فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره وإن لم يكن ذلك ساب النزول والله أعلم نبذة عن خالد بن حزام رضي الله عنه وخالد بن حزام رضي الله عنه أخو حكيم بن حزام رضي الله عنه وابن أشخ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أسلم قديما وهاجر إلى حفشطي الهجرة الثانية فنهجة حية الفمات في الطريق قبل أن يدخل في أرض الحبشة تعقب قريش لمهاجره الحبشة فلما رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد امنوا في بأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا بها دارا واستقرارا وحسن جوار من النجاشي رضي الله عنه اعتمروا فيما بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي وفدا منهم فيردهم عليهم فاختاروا رجلين جلدين وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيع وارسلوا معهما الهدايا للنجاشي ولبطارقته وكان من اعجب ما ياتيه منها الادم فجمعوا له أدما ولم يتركوا من بطارقته بطيقا إلا اهدوا له هدية فقالوا لكل بطريق منهم بعد أن دفعا اليه هديته قبل أن يكلم النجاشي انه قد ضوى الى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين المبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم وقل بعثنا قومنا ليردهم الملك اليهم فاذا كلمنا الملك فيهم فاشيروا عليه بأن يسلمهم اليها ولا يكلمهم فان قومهم اعلى بهم عينا وأعلموا بما عابوا عليهم ثم إنهما حضرا إلى النجاشي وقدما له الهدايا وكان فيها ادم كثير وثرة وجبه ديبار ثم كلماه فقال له أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعه لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبهم فيه فقالت فطارقته حوله صدق أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليردهم إلى بلادهم وقومهم فغضب النجاشي وأذى أن يقبل كلامهم وحلف أن لا يسلم من لجأ إليه وإلى بلاده حتى يدعوهم فيسألهم عما يقول هذان في أمرهم إحضار النجاشي للمسلمين وسؤالهم ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم فحضروا وكانوا قد أجمعوا على صدقه فيما ساءه وسطه كائدا في ذلك ما هو كائن فقال له نجشي ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا ديني أحد من الملل فتولى الكلام عن الصحابة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى بعت الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله وحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجرة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الضحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة وعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وعده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وحال بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك فقال له النجاشي رضي الله عنه هل معك مما جاء بي عن الله شيء فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي فقرأ, علي فقرأ عليه صدرا من سورة مريم فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخبروا لهاهم حين سَمِعُوا ما تلى عليهم جعفر رضي الله عنه ثم قال النجرشي رضي الله عنه إن هَذَا هذا جَاءَ بِهِ مُوسَى موسى ليخرج من مِشْكَةٍ وَاحِدَةٍ ثم اخبر على رسولي قريش فقال لهما ان طريقه فوالله لا إليكم أبدا ولا يكادون اخرج النسائي في الكبرى بسند ضعيف عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال نزلت هذه الايه في واصحابه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ورد الحفظ الكثير رحمه الله تعالى ذلك فقال وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع نجشي قبل إجراء محاولة أخرى للوقيعة بين المهاجرين والنجاشي. فلما خرج من عند النجاشي قال عبد الله العاز: الله لآتينا غداً عنهم بما استأصل به خض رائهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيع: لا تفعل، فإن لهم أرحام، وإن كانوا قد خالفونا. لكن عمرو بن العاص أصر على رأيه. فلما كان الغد غضى على النجاشي وقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم النجاشي وسألهم عن عيسى عليه السلام فلما جاء رسول النجاشي إليهم قال بعض الصحابة لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه قالوا نقول الله ما قال الله وما جاء Gel为什么 كائنا في ذلك ما هو كائن فلما تخلوا عن النجاشي قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا فتنا فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وإن خرتم والله ثم قال المسلمين اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم الآمنون بلسان الحبشه من سبكم غارم؟ ثم قال من سبكم غارم؟ ثم قال من سبكم غارم؟ ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني اذيت رجلا منكم ثم قال لبطائقته ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها فخرج عمرو العاص عبد الله بن أبي ربيع من عند النجاشي خائبين وأقام المسلمون عند النجاشي بخير دار مع خير جارس قال الشيخ محمد رزالي رحمه الله تعالى الظاهر أن هذا النجاشي كان رجلا راشدا نظيف العقل حسنا معرفة لله سليم الاتقاد في عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام وكان مرونة فكره سر المعاملة الجميلة التي وصلها لأولئك اللاجئين إلى مملكته فارجين بدينهم من الفتن وقال الدكتور محمد أبو شابه رحمه الله تعالى وهكذا نرى من هذه القصة أن من يصدق الله يصدقه وينصره على من يريد به سوءا ويجعل له من ضيقه وزماته فرجا ومخرجا وعسى أن يكون فيها عبرة للذين تصدون للدعوة الإسلامية وذلك بأن يلتزم جانب الحق والصدق في دعوتهم وأن لا يحرف فيها أو يغير أو يذاهن تبعا للأهواء السياسية وغيرها وليجاهر بالحقائق الإسلامية وليكن في ذلك ما هو كائن إسلام النجاشي رضي الله عنه وأسم النجاشي رضي الله عنه على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخري إسلامه عن قومه قال الإمام الذهبي في السياس النجاشي اسمه أصحمة ملك الحمسة معدود للصحابة رضي الله عنهم وكان من حسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤيا فهو تابعي من وجه وصاحب من وجه وقد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الغائب ولم يثبت أنه صلى صلى الله عليه وسلم على غائب ثواه، وساب ذلك أنه مات بين قوم النصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر سنة سبع من الهجره وقال الحافظ في الإصابة النجاشي اسمه أصحمة ابن أبحر ملك الحبشة والنجاشي لقبل له أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه وكان ردءا للمسلمين نافعا قلت ومات النجاشي رضي الله عنه في رجب سنة تسعين من الهجرة التمكين للنجاشي في ملكه قالت أم سلمة رضي الله عنها فوالله إن على ذلك إذ نزل به أي نجاشي من ينزعه في ملكه فوالله ما علمنا حزن قط كان اشد من حزن حزبلناه عند ذلك تخوفا ان يظهر ذلك الرجل على النجاشي فياتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه قالت وسار اليه النجاشي وبينهما عرض نهر النيل قالت فقال اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم ياتينا بالخبر فقال زبير بن العوام رضي الله عنه انا وكان من احداث قوم سنا قالت فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم قالت ودعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده قالت ثم جاء الزبير رضي الله عنه وهو يسعى فلمع بثوبه وهو يقول ألا أبشر فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده قالت أم سلمة رضي الله عنها فوالله الله ما علمنا فريحنا فرحه قط مثلها بقاء المسلمين في الحبشة ومقى جعفر بن أبي طارب رضي الله عنه عدد من الصحابة في الحبشة إلى سنة سبع من الهجرة ثم قدم جعفر بن أبي طارب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوذ خيبر، فكان بقاؤه في الحبشة أكثر من عشر سنوات وهي مدة طويلة لا بد أن جعفرا قد انتفع بها في الدعوة إلى الإسلام والتعريف به في بلد امتاز عن كثير من البلاد النصرانية بالتسامح وإيواء المضطهدين وعرف حاكمه بالعدل والإنسانية ولكن العهد لم يكن عهد تسجيل الحوادث وليس تماما وثائق تاريخية تثبت ذلك ولكن القياس يقتضيه بعض الفوائد من قصة الهجرة إلى الحبشة قال الإمام الساهلي رحمه الله تعالى وفي قصة الهجرة إلى الحبشة من الفقه الخروج عن الوطن وإن كان الوطن مكة على فضلها إذا كان الخروج فرارا بالدين وإذ لم يكن إلى الإسلام فإن الحبشة كانوا نصارى يعبدون المسيح ولا هو عبد الله وقد تبين ذلك في كلام جعفر بن أبي طارب رضي الله عنه مع نجاشي وكيف ناخرت بطارقته وسموا بهذه الهجرة مهاجرين وهم أصحاب هجرتين الذين أثنى الله عليهم بالسبق فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وجاء في تفسير هذه الآية أنهم الذين صلوا القبلتين وهاجروا الهجرتين وقد قيل أيضا هم الذين شهدوا بيعة رضوان تنظر كيف أثنى الله عليهم بهذه الهجره وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار كفر لما كان فعلهم ذلك احتياطا على دينهم ورجاء أن يخلى بينهم وبين عبادة ربهم يذكرونه آمنين مطمئنين وهذا حكم مستمر متى غلب المنكر في بلد وأذي على الحق مؤمن ورأى الباطل قاصرا للحق ورجاء أن يكون في بلد آخر يخلى بينهم وبين دينه ويظهر فيه عبادة ربه فإن الخروج على هذا الوجه حتم على المؤمن وهذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة وقال الحافظ في الفتح فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه أول وفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أسحاق ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ورجال من قريش في انديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وتلع عليهم القرآن فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وامنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام لعنه الله في نفر من قريش فقالوا لهم خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا أحمق منكم فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا ويقال والله أعلم إن فيهم نزلت هذه الآيات الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون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 فَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْهِكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ قال الحفظ بن كثير في تفسير هذه الايات يخبر الله تعالى عن العلماء الاولياء من اهل الكتاب انهم يؤمنون بالقران كما قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقوله تعالى أولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الاول ثم بالثاني يؤتون اجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني وقد ورد في الصحيحين من حديث عامر الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده ورجل كانت له أمة فقذها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها فتزوجها وقوله تعالى وإذا سمعوا الله أعرض عنه أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم بل كما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كرما وأيا من كان الذين نظرت في أمرهم هذه الآيات فالقرآن يرد المشركين إلى حالث وقع يعلمونه ولا ينكرونه كي يقفهم وجها من وجه أمام نموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القرآن وتقمئن إليه وترى فيه الحق وتعلم مطابقته لما بين أيديها من الكتاب ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا من كبرياء وتحتمل في سبيل الحق الذي آمنت به ما يصيبها من أذن وتطاولد من الجهلاء وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الإيذاء إنها صورة وضيئة للنفس المؤمنة المطمئنة إلى إيمانها تفيض بالترفع عن الله كما تفيض بالسماحة والود وترسم لمن يريد أن يتأدى بأدب الله طريقه واضحا لا لبس فيه فلا مشاركة الجهال ولا مخاصمة لهم ولا موجدة عليهم ولا ضيق بهم إنما هو الترفع والسماحة وحب الخير حتى للجارم المسيء مقاطعة قريش بني هاشم وحصار الشعب لما رأت قريش أن أمر الإسلام ينتشر ويعلو وأن أثريبها كلها باءت بالفشل ولم تمنع من انتشار الإسلام أن مساومتها لأبي طالب وللنبي صلى الله عليه وسلم من بعده قد خُوبلت بالرفض أجمعوا أمرهم على المقاطعة قال ابن أسحاق فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا وأصابوا به امنا وقرارا وأن النجاشي قد منع من نجا إليه منهم وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أسلم فكان هو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجعل الإسلام يفشو في القبائل اجتمعوا واتموا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحهم ولا يبيعهم شيئا ولا يبتعوا منهم وأن يضيقوا عليهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ثم تعهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكريمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار قال الحافظ ابن كثير والمشهور أن منصور ابن عكريمة هو الذي كتب الصحيفة كما ذكره ابن إسحاق فدع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فشلت يده فما كان ينتفع بها فلما رأى أبو طارب تألب قريش على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم قام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه وحياطته والقيام دونه فأجابوا إلى ذلك وأجمعوا أمرهم على أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم شعب بني هاشم ويمنعه ممن أراد قتله فأجابوا لذلك فانحازت بني هاشم وبن المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه حتى كفارهم دخلوا الشعب حامية للرحم والقرابه ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا أبو لهب بن عبده المطلب فقد انحاز إلى قريش وفارق بني هاشم وبن المطلب وكان أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فراشه حتى يراه من أراد به مكرا فإذا نام الناس وأخذ أحد بنيه أو إخوته او بني عمه فأضجعه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها شدة الحصار لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الشياب ثلاث سنين واشتد عليهم فيهن البلاء والجهد فقد قطعت عنهم قريج الميرة والمادة وقطعت عليهم الأسواق فكانوا لا يتركون طعاما يدروا من مكة ولا بيعا إلا بادروا إليه فاشتروه دونهم ليقتلهم الجوع وكان أبو لهب يدور بين التجار ويقول لهم غاروا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا وأنا أدفع لكم أضعافا مضعافا فيزيدون عليهم في سلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع رجل إلى أطفاله وهم يتضغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به ويخذ التجار على أبي ذهب فيربحهم حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا وحتى سمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب والطر إلى أكل ورق الشجر والجلود وهلك منهم من هلك أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعر بن أبي رضي الله عنه أنه قال خرجت من الليل أبول وإذا أنا اسمع بقاع قاعة تحت بولي فإذا قطعة جلد لبعير فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رضوتها وسففتها بالماء وشربت عليها من الماء فقويت بها ثلاثة وضيق الحصار على المسلمين وانقطع عنهم العون وقل الغذاء حتى بلغ الجهد أخفاه وسمع ذكاء أطفالهم من وراء الشعب وعضتهم الأزمات العصيبة حتى رتا لحالهم الخصوم ومع الفهرار الجو في وجوههم فقد تحملوا في ذات الله الويلات وقد سر هذا الأمر كنفار قريش وكان لا يقدر أحد أن يبعث إلى المحصورين طعاما إلا سرا مستغفيا ممن أراد صلتهم من قريش وكان ممن يصلهم حكيم بن حزام ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنها وهشاب بن عمرو العمري وكان أوصلهم لبني هاشم فكان يأتيهم بالبعيد ليلا فيقره طعاما ثم يضربه باتجاه الشعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصولين بين حكيم بن حزام وأبي جهل وفي ذات يوم كان حكيم بن حزام معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشاب فقابله أبو جال فتعلق به وقال له أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ فوالله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري بن هشام فقال ما لك ولا؟ فقال وجر يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له أبو البختري طعام كان لعمته عنده بعتت إليه أفتمنعه أن يأتيها بطعامها خل سبيل رجل. فأبى أبو جال حتى لا أحدهم من الآخر فأخذ أبو البختري. لحي بعير فضربه به فشجه ووطئه وطأا شديدا وحمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بهم قال ابن أسحاق ومع كل ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا مباديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحدا من الناس قال شيخ محمد الغزالي رحمه الله معلقا على كلام نسحق لأن الاضطهاد لا يقتل الدعوات بل يزيد جذورها عمقا وفروعها امتدادا وقد كسب الإسلام انصارا كثيرا في هذه المرحلة وكسب إلى جانب ذلك أن المشركين قد بدأوا ينقسمون على أنفسهم ويتساءلوا عن صواب ما فعلوا وشرع فريق منهم يعمل على إبطار هذه المقاطعة ونقد الصحيفة التي تضمنتها ولادة حبر الأمة وترجمان القرآن وفي فترة المقاطعة في الشعب ولد حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الامام الذهبي رحمه الله تعالى هو حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشبي مولده بشعب بن هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من ثلاثين شهر وحدث عنه بجملة صالحة وكان رضي الله عنه وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل ذكيا النفس من رجال الكمال توفي رضي الله عنه بالطائف سنة ثمان وستين للهجرة نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة مكث بنو هاشم وبنو المطالب بالشيع بثلاث سنين حتى بلغ منهم الجهد والأذى مبلغه كما رأينا ثم قام نفر من قريش من أهل المرؤة والضمائر في مقدمتهم هشام بن عمرو بن ربيع الذي تصله ببني هاشم صلة قرابه وكان ذا شرف في قومه وكان قد بذل جهده أيام الحصار فقد مشى إلى زهير بن أبي أمية المخزومي وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطر فقال يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتعوا منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم أما إني احلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاهك إليه منهم ما أجابكم إليه ابدا قال وحك هشام فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها قال قد وجدت رجلا قال من هو؟ قال أنا قال له زهير ابغنا رجلا ثالثا فذهب إلى مطعم بن عدي فقال يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد منافل وأن شاهد على ذلك موافق لقريش فيه أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لا لهم إليها منكم أفرع قال ويحك فماذا اصنع إنما أنا رجل واحد قال قد وجدت ثانيا قال من هو قال أنا قال بغينا ثالدا قال قد فعلت قال من هو قال زهير بن أبي أمية قال بغينا رابعا فذهب إلى ابي البختاري بن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم علي فقال وهل من أحد يعين على هذا قال نعم قال من هو قال زهير بن أبي أمية المطعم ابن عدي وأنا معك قال رجنا خامسا فذهب إلى زمعة بن الأسود بن نال المطرب فكلمه وذكر له قربتهم وحقهم فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد قال نعم ثم سمى له القوم فاتعدوا الحجون ليلا بأعلمك فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم فلما أصبحوا غدوا إلى أندياتهم وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فطافوا البيت سبعا ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أن أكلوا الطعام ونتبسوا الثياب وبن هاشم هلك لا يباعون ولا منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة فقال أبو جهل لعنه الله وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق فقال زمعة ابت الأسود أنت والله أكذب ما رضينا كتابها حيث كتبت فقال أبو البختري صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به فهنا قام المطعم ابن عدي فقال صدقتم وكذا بمن قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها وقال هشاب عمر نحو من ذلك فقال أبو جهل لعنه الله هذا أمر قضي بليل تشور فيه في غير هذا المكان اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عمه بنقد الصحيفه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب أن الله قد أطلعه على أمر الصحيفة وأنه سلط عليها فعلى فعلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو خطيعة رحم أو بهتان ولم تدع فيها اسما لله إلا أثبتته فيها وفي رواية لم تترك الأرض اسما لله عز وجل إلا لحسته وبقي ما فيها من شرك أو ظلم بغي والرواية الأولى أثبت فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لعمه قال له أربك أخبرك بهذا؟ قال نعم فقال أبو طالب لها والثواقب بما كذبتني. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال فانطلق يمشي في جماعة من قومه بني عبد المطرب. حتى أتوا المسجد فلما رأتهم قريش ظنوا أنهم قد خرجوا من شدة البلاء ليسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم أبو طالب فقال فلحدثت أمر بيننا وبينكم فأتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح وإنما قال أبو طالب ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها ثم قال أبو طالب إنما أديتكم لأعطيكم امرا فيه نصف بيني وبينكم إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرض فأكل الجميع ما فيها إلا باسمك اللهم وفي هوية قال لم تترك فيها اسما لله إلا لحسته وتركت فيها غدركم وتظاهركم علينا بالظلم فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا فالله لا نسلمه حتى نموت عن آخرنا وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم فقالوا قد أنففتنا رضينا بالتي تقول ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فلما رأت قريش صدق ما جاء به أبو طالب سقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم ثم قالوا هذا سحر ابن أخيك وزادهم ذلك بغيا عدوانا فقال أبو طالب يامعشر قريش على ما نحبس ونحصر وقد بان أمر وتبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطعة والإساءة ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة فقال اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحابنا واستحل ما يحروم عليه منا ثم انصرفوا إلى الشعب وعند ذلك قام المطعم العدي لصحيفة فمزقها ثم مشى إلى أولئك الرهط من قريش الذين جمعوا أمرهم على نقض الصحيفة فلبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطالب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا وكان خروجهم من الشعب في أول السنة العشرة من البعثة آخر مفاوضات قريش مع أبي طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاب يدعو إلى الله تعالى وعالت قريش لشر ما كانت عليه من الكفر والصد عن سبيل الله تعالى والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وظل أبو طالب يحوط ابن أخيه ويمنعه إلى أن لاحقه المرض واشتد به وحينئذ حاول المشركون مرة أخرى أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي طالب لخوفهم أن تعيرهم العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه فيقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه فلما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقاله قالت قريش بعضها لبعض ان حمزه وعمر قد اسلما وقد فشى امر محمد في قبائل غريف كلها فانطلقوا بنا الى ابي طالب فلياخذ لنا على ابن اخيه وليعطيه منا والله ما نامل ان يبتزونا امرنا فمشى اليه اشرافهم وكانوا خمسه وعشرون رجلا منهم عتبه وشيبه بن ربيعه وابو جهل بن هشام واميه بن خلف وابو سفيان بن حرب والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث فقدموا رجلا منهم فاستأذن لهم على أبي طالب فأذن لهم فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا طالب إنك كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم الهتنا وندعه وإلهه وفي لفظ قالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك فقد علمت الذي بيننا وبين ابن اخيك فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه وديننا فبعث اليه ابو طالب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين ابي طالب قدر مجلس رجل فخشى ابو جهل ان جلس الرسول صلى الله عليه وسلم الى جنب ابي طالب ان يكون ارقى له عليه فوجب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب فقال له ابو طالب يا ابن اخي هؤلاء اشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك ولياخذوا منك وفي لفظ هؤلاء مشيخه قومك وقد سالوك ان تكف عن شتم الهتهم ويدعوك والهك فاقبل منهم فقد انصفوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتم ان اعطيتكم هذه هل أنتم معطي كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وفي رواية فقال أبو طالب يا ابن أخي ما تريد من قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية قال أبو طالب كلمة واحدة قال صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة فقال أبو جهل لعنه الله نعم وأبيك وعشر كلمات وفي رواية قال أبو جهل من بين القوم إن هذه لكلمة مربحة لنعطينكها وعشرا معها فما هي قال صلى الله عليه وسلم تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه فقال أبو طالب والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا أما زعماء المشركون فصفقوا بأيديهم ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن أمرك العجب ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا رجل بمعطيكم شيئا مما تريدون فانطلقوا وانظوا على دين أبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم قاموا من عنده وهم يقولون والله لنحتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا فأنزل الله تعالى صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزته وشقاق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 ما سمعنا بهذا في الملة الاخره إن هذا الا اختلاف <تصفيق> هذا بخير وعلى خير في آخر. الله على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته